يُسِرُّ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ نَضْرَارًا وَيُنْزِلُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَزْوَاجًا ألم تروا كيف خلق الله تبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بتاطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عطوا لي واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا ومكروا مكر كبار، وقالوا لا تدرن آلهتكم وَلَا تكم، ولا تباعا وَلَا وذن ولا تواعن ولا يهوت ويعوف ونسرا، وقد أضل كثيرا، ولا تزل الضالين إلا ضلالا مما خطئ.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 رب اغذر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا